قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وَإِنَّا أَوْيِيَكُمْ لَعَلَاهُدًا أَوْفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ قُل لا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا فَمَا يَفْتَحُ بَيْنَنَا إِلَّا الْحَقُّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ قُلْ أَرُونِيَ الَّذِينَ الْحَقَّتْ بِهِمْ شُرَكَاءُ كَلَّا بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَمَا دَعْنَاكَ إِلَّاكَ فَسَتَلِل لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ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 ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استبوا لولا